وأدى الأمان ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر طلاب العلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الشروع في كتاب البيوع من كتاب شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعد رحمه الله عز وجل في منهج السالكين سنذكر بين يدي هذا الكتاب وصايا لطلاب العلم وصايا لمحبي الخير وصايا لمن فتح الله سبحانه وتعالى قلبه لنور الكتاب والسنة وصايا لمن أراد الجنة والدار الآخرة فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يترك في سبيل الهداية لقاء لما قال ولا أبقيا لغيرهما مجال فالدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضلال وبهدان وإف وإفك وخسران وهذيان والعاقد على الكتاب والسنة بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى محصل للخير دنيا وأخرى فإن الواء المتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى والمتمسك بسنة رسول الله صلوات رب وسلامه عليه المتمسك بهما في العقيدة المتمسك بهما في الفقه المتمسك بهما في الأخلاق والسلوك وفي سائر أمور حياته فإنه إذا كان الأمر كذلك فإنه قد استمسك بالعروة الوثقى ومعلوم أن هذا العلم هو علم الكتاب والسنة هو علم القرآن والحديث لذلك قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في النونية العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويانه وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل في أول كتاب منهج السالكين قال وقد ذكرت المسائل والدلائل وذلك لأن العلم معرفة الحق بدليله فهذا هو العلم أن يتعلم الإنسان العلم والحق والهدى بدليله من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليس العلم في الأخذ بالأراء المجرد عن الدليل ليس العلم في الأخذ بالأقوال المجردة عن قال الله وعن قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ليس العلم أن تأخذ بالهوى ليس العلم أن تقلد قول عالم فإن هذا الذي يفعل ذلك فإنه لم يطلب العلم كما كان عليه سلفون الصالح رحمهم الله عز وجل فإن العلم الذي هو مقرر عند أهل العلم هو معرفة الحق بدليله أما أنك يا عبد الله تأخذ المسألة من غير دليل من كتاب ولا سنة وأنت عندك الأهلية للأخذ بالدليل وفهم الدليل فإنه كما قال أهل العلم رحمهم الله لا فرق بين مقلد وبهيمت لا فرق بين مقلد وبهيمت لأن المقلد والتقليد هو قبول قول الغير بلا دليل وبلا حجة وبلا برهان هو قبول قول الغير بلا حجة وبلا دليل وبلا برهان كذلك البهيمة تنقات مع راعي, مع راعي البهيمة حيثما ذهب بها فإن هذه البهيمة تذهب مع هذا الراعي حتى ولو كان هذا الراعي يريد سفك دم سفك دم هذه البهيمة فإنها لا تدري إلا إذا رأت السكين أو رأته قد استعد لقتلها أو ذبحها لذلك قال أهل العلم لا فرق بين مقلد وبهيمة أما طالب العلم الذي يرجو ما عند الله ويرجو أن يكون من أهل التحقيق والتدقيق وأن يكون من أهل الاتباع فإنه المنبغي عليه أن يأخذ المسألة بدليلها كما قال ابن القيم في النونية العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستوياني وكما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في أول منهج السالكين قال العلم معرفة الحق بدليله لذلك سنرى في المنهج أعني منهج السالكين أن الشيخ رحمه الله عز وجل لما يذكر المسألة يتبع المسألة بذكر دليلها من الأدلة التفصيلية لما يذكر المسألة فإنه يذكر بعد ذلك دليلها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح لأن هذا هو الفقه الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية وإن شئت فقل الفرعية وإن شئت فقل الفرعية فالعلم معرفة الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية هو الفرعية من أدلتها التفصيلية وقلنا معرفة لكي تشمل اليقين وتشمل كذلك غالب الظن لكي تشمل اليقين وتشمل أيضا غالب الظن الفقه عندنا معرفة الأحكام الشرعية العملية أو قل الفرعية من أدلتها التفصيلية قولنا معرفة لكي يشمل اليقين العلم كمسائل الإجماع أو المسائل المنصوص عليها نصا في كتاب الله في السنة المطهرة ويشمل كذلك غالب الظل فكثير من مسائل الفقه إنما هي تأتي بالترجيح مثاله مسألة الوضوء من أكل لحم الجزور هل هو من المسائل اليقينية أو من المسائل التي يغلب على المشتهد ترجيح القول فيها الجواب الثاني أو الأول أجيبه الثاني هي هذه المسألة مسألة أكل لحم الجزور اختلف الفقهاء رحمهم الله عز وجل فيها على قولين قول جماهير أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا لا يتوضى من أكل لحم الجزور وليس أكل لحم الجزور بناقب ليس هذا هو هذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله قالوا إن أكل لحم الجزور ليس بناقب القول الثاني قالوا إن أكذل لحم جزور ناقذ وهذا هو قول أحمد رحمه الله عز وجل هو الصحيح مع أنك ذرى أن الجمهور مع القول ماذا؟ مع قول المرجوح ولكن رجحنا قول أحمد ليس تعصبا لأحمد وإنما رجحنا قول أحمد لكون الدليل معه مع أحمد لقول ال... لكون الدليل مع أحمد كما ثبت عن رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه توضؤ من لحوم الإبل وفي رواية أنا توضؤ من لحوم الإبل قال نعم فهذا مثال على أن كثيرا على أن الكثير من مسائل الفقه ليست هي من اليقينيات لذلك لما عرف الفقهاء رحمهم الله الفقه قالوا معرفة ولم يقولوا علم لأنه إذا كان علم فإن العلم هو أعلى مراتب الإدراك، فمراتب الإدراك ستة أعلىها العلم، أعلىها العلم. لكن قالوا معرفة لكي يدخل في هذا اليقينيات ويدخل كذلك ما رجح على غالبي، على غالب الظن بالنظر إلى الأدلة، أدلة شرعية معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. هي الأحكام التكلفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكلفية والأحكام الوضعية. الأحكام التكلفية كم؟ خمسة. الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح هذه الأحكام التكلفية وأما الأحكام الوضعية فهي كالصحة والفساد والمانع والشرط والسبب هذه تسمى بالأحكام الوضعية والتفريق بين الأحكام الوضعية والأحكام, الش... والأحكام التكلفية مهم لك يا طالب العلم خاصة في باب البيوع خاصة في باب البيوع فإنه يقال لك البيع يصح ولكن مع الاثم. البيع يصح ولكن مع مع الاثم. قولهم البيع يصح حكم ماذا؟ حكم وضعي. ولكن مع الاثم حكم تكليفي. أي أنه محرم ولكنه صحيح. أي أنه محرم ولكنه صحيح. وسيأتينا هذا في باب العقود. في باب بعض البيوع التي يصححها أهل العلم من جهة من جهة الحكم التكليفي ولكن مع الاسم ولكن مع مع مع الاسم وأما هناك هناك بيوع أخرى فإنها فاسدة ويأثم صاحبها مثل البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة فإن أهل العلم رحمهم الله قد نصوا على أن البيع فاسد ومع الإثم على أن البيع فاسد ومع الإثم ولكن هناك بيوع صحح أهل العلم هذا البيع ولكن أثموه من جهة الشرط أثموه من, من جهة الشرط قالوا إن هذا الشرط فاسد ويأثم مصاحبه ويأثم لاشتراطه ولكن البيع ماذا؟ البيع صحيح وسوف نأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى هذا كله في ثنايا قراءتنا لكتاب لكتاب البيوع لأن البيوع هناك شروط البيع وهناك شروط في البيع هناك شروط البيع وهناك شروط في البيع وسوف نأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى الفرق بين شروط البيع والشروط والشروط في البيع. قل قلنا معرفة الأحكام الشرعية العملية أو الفرعية لنخرج العملية نخرج ماذا؟ الاعتقادية نخرج الاعتقادية فإن باب الاعتقاد إنما هو في الفقه الأكبر وليس في في الفقه الأصغر في فقه الطهارة والصلاة والصيام معرفة الأحكام الشرعية العملية أو الفرعية من أدلتها التفصيلية يعني من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وغيرها من أدلة تفصيلية فهذا هو الفقه هذا هو الفقه إذا كنت تريد أن تكون من أصحاب الفقه فاضبط هذا التعريف معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أما إذا كنت تعرف الأحكام الشرعية العملية بالتقليد فإنك لا تسمى فقيها ولا تسمى بصاحب فقه لذلك قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المقلد ليس بعالم أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المقلد ليس بعالم وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عز وجل في أعلام الموقعين عن بعض أهل العلم أنه لو أن رجلا أو قف دارا للعلماء فإنه لا يكون المقلد داخل تحت هذا الوقف لو أنه رجلاً أوقف داراً للعلماء فإنه لا يكون المقلد داخلاً تحت هذا الشرط لأنه ليس من أهل ليس من أهل العلم ولو حفظ المتن الفقهي من أوله إلى آخره ولكن حفظ مقلد لا يعد من الفقهاء لا يعد من الفقهاء ولا من أهل العلم كما قلنا عن ابن البر رحمه الله أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن المقلد ليس على أن المقلد ليس بعالم من الوصايا المهمة لطالب العلم الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاتباع لهدي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما قال الله سبحانه وتعالى بل من أسلم وجهه لله وهو وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ديننا مبني على أصلين عظيمين على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى المتابعة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وخير طريق يكون به الاتباع المحمود ويحصل به الاقتداء المنشود هو طريق نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لما نقول هذا؟ لأننا نريد أن نتفقها تفقها صحيحا نريد أن نتفقها تفقها صحيحا لا نريد أن نتفقها تفقها يخرجنا عن المقصود الذي قد جاء أو جاءت به جاءت به الشريعة. لأن طريقه صلوات ربي وسلامه عليه هو المعين الصافي والبعد عن هذا الطريق. عن طريق محمد صلوات رب وسلامه علي سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق أو في السلوك فإنه بلية عظمة وفتنة كبيرة لهذا الخارج عن طريق محمد صلوات رب وسلامه علي والذي يخرج عن طريقة محمد صلوات رب وسلامه علي فإنه قد اتبع في الحقيقة طريقة إبليس وحزبه ولم يتبع طريقة محمد صلوات رب وسلامه عليه لذلك هؤلاء الذين يتبعون طريقة إبليس ويتبعون طريقة حزب إبليس يستغل جهال المسلمين ويستغل بعض بعض المسلمين بسبب جهله بطريقة رسول الله صلوات رب وسلامه عليه فيكون هذا المستغل مستغلا لهذا الجاهل استغلال العظيمة فينحرف هذا الجاهل انحرافا شديدا بسبب جهله ثم بعد ذلك إن تعلم فإنه سيدخل عليه الهوى ويستمر عياذا بالله فيما هو فيه من الهوى لذلك نحرص جميعا على أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات رب وسلامه عليه نحرص على أن نكون مقتدين. برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في دله وهديه وسمته وهذا هو المنبغي على طالب العلم أن يكون مقتديا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله عز وجل أن الثوري رحمه الله تعالى قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر تفعل إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فعل أي أنك يا عبد الله إن استطعت أن تحك شعرك بطريقة كما حكها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ففعل ذلك إن استطعت ألا تحك شعرك إلا بأثر ففعل ذلك أي هذا الأمر الدقيق إن استطعت أن تتبع فيه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فاتبعه في ذلك. لذا اشتد السلف في هذا الباب العظيم، وكان يصيبهم الخوف والهلع إذا خالفوا سنة رسول الله صلوات رب وسلامه عليه، حتى وإن لم يقصدوا ذلك. فإن بعض السلف دخل المسجد بقدمه اليسرى، ومعلوم أن المسجد يدخل بالقدم. اليمنى كما ثبت عند الحاكم من قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال السنة إذا دخلت المسجد أن تدخل بقدمك اليمنى وإذا خرجت أن تخرج بقدمك اليسرى هذا العالم دخل المسجد بقدمه اليسرى من غير قصد ثم تفطل وخرج ودخل المسجد بقدمه وخرج ثم دخل المسجد مرة أخرى بقدمه ماذا؟ اليمنى فسأله طلابه عن سبب خوفه وخروجه ودخوله فقال وذكر لهم أنه دخل في أول الأمر بقدمه اليسرى ثم خرج ودخل بقدمه اليمنى ثم قال وهي كلمة ماتعة نافعة قال إني أخشى تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني إني أخشى إن تركت أدبا من الآداب أن يسلبني الله جميع ما أعطاني وباب البيوع حتى وإن قلنا إن الأصل فيه الحل كما سوف نعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن وإن كان الأصل فيه الحل فإنه ينبغي على من كان يتاجر ومن كان يبيع ويشتري أن يتعلم مسائل البيوع حتى لا يقع في ماذا في البيوع المحرمة حتى لا يقع في البيوع المحرمة فإذا كان هذا العالم دخل وخرج بسبب أنه دخل في أول الأمر بقدمه ماذا اليسرى ثم خرج ودخل بقدمه اليمنى وكان مذعورا فقال إني أخشى إن تركت أدبا من الآذاب أن يسربني الله جميع ما يعطاني فكيف بمن ترك العقيدة السلفية أو تركها العقيدة الصحيحة أو ترك الواجبات والفرائض أو العياذ بالله عمل بالبيوع المحرمة فإنه والعياذ بالله إذا كان قد تركها العقيدة السلفية فإنه إما أن يكون تركه بسبب الكفر فيكفر أو يكون تركه بسبب البدعة فيكون المبتدعة وأما في باب الفرائض فإن كان الصلاة على القول الذي هو عند أهل العلم المشهور أنه يكفر وباقي الفرائض على أنه فاسق فالمسألة مسألة خطيرة وينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه كثيرا في اتباع سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ولا يقول هذه سنة وهذا واجب ولا يقول هذه سنة وهذا واجب لذلك قد ذكر لنا بعض أشياءنا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تقل هذا سنة وهذا واجب ولكن قل ماذا قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لا تقل هذا سنة وهذا واجب ولكن قل ماذا قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وماذا فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وإنما الفقهاء رحمهم الله عز وجل إنما قالوا سنة وواجب ليس لكون المتعبد يترك السنة لا ولكن لو أنه تركها ماذا عليه؟ ففرق بين الأمرين ليس للتساهل في ماذا في السنة لكن لو قصر في سنة نقول له ليس عليك شيء فإن هذا الأمر ليس بواجب فإن هذا الأمر ليس بواجب وإنما الواجب هو الذي يأسم عليه الإنسان فلم يفرق الفقهاء رحمهم الله عز وجل بين السنة والواجب لكي تسهل فيها الناس لا ولكن لو وقع أو حصل له شيء في هذه الأبواب يعرف أن هذا واجب وأن هذا وأن هذا سنة وسوف نعرف بإذن الله سبحانه وتعالى في مبحث أهمية علم البيوع قول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي قد رواه الترمذي في جامع أنه قال لا يبيع في سوقنا إلا فقير لا يبيع في سوقنا إلا فقير أي أنه لا يبيع في الأسواق إلا من كان عنده فقه بباب المعاملات لا يبيع في الأسواق إلا من كان عنده فقه بباب المعاملات لما لأنه قد يبيع السلعة ويظن أن هذا البيع ماذا حلال، ثم بعد ذلك يظهر عنده أن هذا البيع ماذا؟ أنه بيع ماذا؟ محرم ولا يعرف ذلك إلا من فقه باب البيوع. لا يعرف ذلك إلا من فقه باب البيوع. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله يقول لا يبيع في سوقنا إلا فقيه والمقصود بالفقيه أي الفقيه بمسائل التجارات والفقي بمسائل المعاملات وما منا من أحد إلا وهو إيش يبيع ويشتري ما منا من أحد إلا وهو يبيع ويشتري لذلك إذا كان الإنسان يباشر البيع والشراء فإنه يجب عليه أن يتعلم مسائل البيع ومسائل ومسائل الشراء يجب عليه يتعلم مسائل البيع ومسائل ومسائل الشراء لأنه كما ذكرنا أنه قد يقع في المحرم وهو لا, هو لا يدري وقد يطعم أهله الحرام وهو لا يدري وقد تكون هذه المعاملة فاسدة وهو لا يدري لذلك القاعدة في باب المعاملات أن العبرة بنفس الأمر وليس بما في ظن المكلف القاعدة في باب المعاملات أن العبرة بما في نفس الأمر وليس بما في ظن المكلف ما معنى هذا أي أن هذه العباد أي أن هذه المعاملة ظن المكلف أنها معاملة إيش صحيحة ثم لما سأل قالوا لما سأل أهل العلم قالوا له إن هذه المعاملة معاملة إيش فاسدة فيفسد فيها البيع ولا التفات إلى ظنه ولا التفات إلىه إلى ظنه فالعبرة في باب البيوع بما في نفس الأمر وليس بما في ظن المكلف والعبرة في باب المعاملات والعبرة في باب, الم في باب العبادات بظن المكلف وليس بما في نفس الأمر العبرة في باب العبادات بظن المكلف وليس بما في نفس الأمر وهذا له مثال إنسان في رمضان أكل وشرب وظن وظاناً أن الفجر لم إيش لم يطلع أكل وشرب ظان أن الفجر لم يطلع نقول له إيش ثم بعد ذلك عرف أن الفجر قد طلع فهل نقول صومك باطل أو صحيح صحيح نقول له صومك صحيح ولا في ذلك كثير ومن ذلك هذه القاعدة أن العبرة بما في ظن المكلف لا بما في نفسي الأمر في نفس الأمر أن الفجر قد ايش قد طلع ولكن يظن هو أن الفجر لم يطلع والأصل بقاء الليلي والأصل بقاء الليلي وهذه مباحث لكتاب الصيام هذه مباحث لكتاب الصيام وإنما أردت فقط التمثيل فهذه القاعدة مهمة العبرة في باب العبادات بما في ظن المكلف لم لا بما في نفس الأمر والعبرة في باب المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن لا بما في ظن المكلف لا بما في ظن في ظن المكلف فهذا الباب يعني باب باب المعاملات وباب البيوع مهم جدا لطالب العلم ومهم جدا لمن يريد أن يبيع ويشتري لذلك العلماء رحمهم الله عز وجل قسموا العبادات إلى كم قسم قسموا كتاب الفقه إلى كم قسم أجيبه كان الشيخ محمد رحمه الله بالعظيمين يسأل نحن نتبع العلماء حتى في هذا الباب ها قسم الفقهاء رحمهم الله عز وجل كتب الفقه إلى كم قسم أسمع إلى قسمين ما هما والعبادات صحيح هذا ها من يجيب قسم العلماء رحمهم الله عز وجل الفقه إلى أربعة أقسام القسم الأول باب العبادات الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج القسم الثاني باب المعاملات القسم الثالث أبواب النكاح والطلاق وما يسبع ذلك القسم الرابع الجنايات القسم الرابع الجنايات فهذه أربعة أرباك ربع العبادات وربع المعاملات وربع الأنكحة وما يتعلق بها وربع الجنايات قالوا إنما ابتدأ الفقهاء رحمهم الله عز وجل كتب الفقه بربع بربع العبادات لكون الناس يبدأون في أمورهم بماذا؟ بالعبادة ولشرف هذه الأبواب فإنما من إنسان مسلم إلا و إذا كان بالغا وجرى و... عليه القلم إلا ويتوضى إلا ويصلي إلا ويصوم لذلك ابتدى العلماء رحمهم الله عز وجل كتب الفقه بربع العبادات أولا لأن هذا هو العام على المسلمين وهذا أمر عموم المسلمين فعلونه الأمر الثاني لشرف هذا الربع أو لشرف هذا الأمر الذي هو العبادة ثم قالوا بعد ذلك فإن المكلف لا بد أن يباشر البيع والشراء لا بد أن يباشر البيع والشراء حتى الصغير فإنه يباشر البيع والشراء فلا فناسب أن يذكر بعد ربع العبادات ربعه المعاملات ثم قالوا فإذا باع واشترى اشتهى فإذا باع واشترى اشتهى فيناسب أن يذكر بعد ذلك ربع النكاح لأنه إذا كان يأكل ويشتري ويشرب فإنه ستكون عنده شيء من القوة فيكون عنده ماذا الشهوة فناسب أن يكون ربع النكاح بعد ربع المعاملات ثم إذا قوي وحصل عنده اللكاح وحصل عنده ما عنده قد يكون عنده جناية قد يكون عنده شيء من الجنايات فختموا ذلك بربع الجنايات فختموا ذلك بربع الجنايات ذكروا كتاب الجهاد بين كتابه بين ربع العبادات وربع المعاملات كثير من الفقهاء رحمهم الله عز وجل ذكروا كتاب الجهاد بين ربع العبادات وربع المعاملات. قالوا لأنه له تعلق بالعبادة وله تعلق بماذا؟ بالمعاملة. له تعلق بالمع... بالعبادات وله تعلق أيما بالمعاملات. فإن في الجهاد معاملة بين المخلوق و... والخالق. وفي الجهاد معاملة بين المخلوق و... والمخلوق. فناسب فناسب أن يذكر بين ربع العبادات وربع المعاملات. فعندنا أرباع الفقه كم؟ أجيبه. لا. كم ربع؟ إذا قلنا ربع، لا بد يكون أربعة. إذا قلنا خمس، أصبحت كم؟ خمسة. أو سندوس أصبحت ستة. فإذا قلنا ربع لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون أربعة. الربع الأول. الربع الثاني الربع الثالث حيث وما تعلق بها الربع الرابع الجنايات الربع الرابع الجنايات ويختم كثير من الفقهاء آخروا كتبهم بباب الإقرار يختم كثير من الفقهاء آخروا كتبهم بباب الإقرار وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى لمن الفقهة رحمهم الله عز وجل يختمون أبواب الفقه بباب الإقرار أبواب الفقه بباب الإقرام فظهر من هذا أن هذا الربع أعني ربع المعاملات ربع مهم جدا ربع مهم جدا وقد جعله الفقهاء رحمهم الله عز وجل بعد كتابه بعد بعد ربع العبادات لما فيه من تعلق كثير من الناس به حتى أن النفس بيان قد لا ينفك صبي من شراء أو بيع من شراء أو بيع وسنأخذ أن, ال... أن كثير من الفقهاء قالوا من شروط البيع أن يكون بالغا أن يكون بالغا رشيدا فلو قلنا إن من شروط البيع أن يكون بالغا فهل بهذا لا نصحح بيع الصبيان الجواب سنأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر المصنف لباب لشروط لشروط البيع سنأخذه بإذن الله سبحانه وتعالى لشروط البيع إذا تقرر مثل هذه المسائل وأن المتفقه لا بد أن يكون له دراية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات رب وسلامه عليه وكذلك لا بد على المتفق أن يكون من أهل السنة وأن يكون سلفياً وأن يكون سنياً فإن من كان فقيها وليس على السنة فإن هذا الفقه ليس بشيء عند أهل السنة فإن هذا الفقه ليس بشيء عند أهل السنة وأما من كان عنده فقه ولو قلي ولكن عنده تمسك بالسنة فإنه أعلى مرتبة من ذاك الرجل فإنه أعلى مرتبة من ذاك الرجل وأقول على هذا هذا أبو عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله يقول لطلاب علم الفقه لأمثالكم كما روى الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد قال أبو عبد الله الصيرف الشافعي رحمه الله اعتبروا بهذين اعتبروا بهذين، بأبي ثور وبحسين الكرابيسي، بأبي ثور وبحسين الكرابيسي. أما أبو ثور يقول أبو عبد الله الصيرفي أما أبو ثور فإنه لا يعشر مع شار الكرابيسي في الفقه. أما أبو ثور فإنه لا يعشر مع شار الكرابيسي في إيش؟ في الفقه. ولكن أبا ثور ارتفع تمسكه لماذا؟ بالسلة والكرابيسي سقط لتنكبه البدعة وأخذه بالبدعة قال رحمه هي وصية لكل متفقه والمنبغي على من يعلم الفقه أن يوصي طلابه بهذا الأمر وأن يذكر لهم هذا الصير في الشافع الفقه اعتبروا بهذين يقول يا طلاب الفقه اعتبروا بهذين، بأبي ثور أو بحسين الكرابيسي. قال أما أبو ثور، فإنه لا يعشر معشار من الكرابيسي. ولكن أبو ثور ارتفع يتمسكه بالسنة، والكرابيسي سقط لأخذه بالبدعة. فإن كرابيسي معلوم قوله في لف في لفظ القرآن، وسوف نأخذ هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. في اعتقادي الإسماعيل عند تكلم الإسماعيل على القرآن قال القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الكرابيسي قال قال قولا قال والله لا أقولن قولا يكفر به أحمد لا أقولن قولا يكفر به أحمد يعني أحمد بن حنبل فقال قوله في اللغة وسوف يأتين بإذن الله سبحانه وتعالى هذا كله في ثنايا شرحنا بإذن الله في باب الاعتقاد باب باب العقيدة الشاهد أن نكرر أنه من كان يريد الفقه فليكن متمسكا بعيش بالسنة فليكن متمسكا بالسنة فهذا أحمد ارتفع للسنة وهذا مالك ارتفع للسنة وهذا الشافعي رحمه الله ارتفع للسنة وكذلك من أقوال أبي حنيفة أنه يأخذ بإيش بالسنة وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في مقدمة صفة صلاة النبي أقوال الفقهاء الأربع قول أبي حنيفة وقول الشافعي وقول أحمد وقول مالك في أخذهم جميعا بإيش بالسنة في أخذهم جميعا بالسنة وأن, وأن قولهم لو عار السنة فاضربوا بقول عرض عرض الحائط وارجعوا إلى أطوال الأئمة قد ذكرها الشيخ الألبان رحمه الله عز وجل في مقدمة صفة صلاة النبي صلوات ربي وسلامه عليه فالفقها رحمهم الله عز وجل كلهم يحبون اتباع السنة كلهم يحبون اتباع السنة ولكن الذي تعلم الحديث وأخذ بالحديث فإن فتاويه في بالسنة ماذا؟ أثر مثل مالك ومثل أحمد ومثل الشافعي رحمه الله عز وجل لأنهم تتبعوا السُّوء السُّنَّة و عندهم الآخر بالسُّنَّة وكثر عندهم الآخر بالسُّنَّة بخلاف أبي حنيفة لذلك كان أبو حنيفة رحمه الله على على مدرسة أهلي أهد الرأي الذين هم أهد الكوفة ومنهم ومنهم أبو حنيفة رحمه الله عز وجل لذلك الحافظ معنا أبا حنيفة ضعيف في إيش؟ في الحديث ضعيف في ماذا؟ في الحديث ولكنه في الفقه فإنه فقيه مشهور وإنما في الحديث فإنه سيء الحفظ الحافظ ابن الحجر رحمه الله عز وجل في تقريب التهذيب ماذا قال عن أبي حنيفة؟ قال فقيه مشهور قال فقيه مشهور ولم يذكر مرتبته من جهة التجريحي من جهة أنه سيء الحفظ قال الشيخ مقبل رحمه الله وهذه حيدة من الحافظ ابن حجر وهذه حيدة من الحافظ ابن حجر لعل الحافظ ابن حجر راه يعني بعض الأمور في في عصره ولم يذكر ما فيه من التضعيف وإلا إذا جاء سنادل فيه أبو حنيفة، فإن الإسناد ماذا ضعيف لا يصح، فالإسناد ضعيف لا يصح لأنه سيء سيء الحفظ، لأنه سيء الحفظ، وإن كان الكوثري المبتدع الضال حاول أن يرفع من درجة ماذا أبو حنيفة، ولكن الصحيح وإن حاول فإنّه ضعيف في الحديث، فإنّه ضعيف في الحديث مع أنه فقيه مع أنه فقيه مشهور مع أنه فقيه مشهور الشاهد أن أصحاب المذاهب الأربع محبون للسنة، ولكن منهم المستكثر ومنهم الذي قد أصبح عندو قيم من السنة وقال وقال برأيه وقال وقال برأيه، فإذا تقرر هذا الأمر نعرف جميعا بهذا. ثواب الاتباع يتقرر الأخذ بالسنة والأخذ بما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم نعرف جميعا عظيما أجري الاتباع وكبير خطر الابتداع لذلك الله سبحانه وتعالى بين أن البدع تفرق الدين وأن البدع تخرج الإنسان عن هدي سيد المرسلين كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون قال كثير من أهل التفسير رحمهم الله هم أصحاب الأهواء والبدع والضلالة من هذه الأمة هم أصحاب الأهواء والبدع والضلالة من هذه الأمة لذا من كان له عقل بصير ورأي سديد يجد أن عظم المصائب التي حصلت في هذه الأمة عبر تاريخها إنما يرجع في أصلها ولو من طرف خفي إلى الإفراط والتفريق إلى الإفراط والتفريط أو الغلو والتقصير في الهدي النبوي الرشيد والمسلك السلفي السديد وهذا حق فإن ما يحصل في هذه الأمة من البعد عن كتاب الله والبعد عن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومجانبة طريقة أهل السنة فإنه يكون بهذا عند الإنسان ضلالة وبدعة وهذا ينبغي على المتفقه أن يكون بعيدا كل البعد عن الغلو والجفاء وعن الإفراط والتفريط عن الغلو والجفاء وعن الإفراط والتفريط وهذا الأمر كيف يستطيع الإنسان أن يكون على هذا الباب أنه يتلמד على ثقة في فقهه؟ يتلמד على ثقة في فقهه. لذلك قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله لا تستفتي إلا من كان ثقة. لا تستفتي إلا من كان ثقة. وكذلك جاء عن الثو رحمه الله. أن باب الرخص إنما يؤخذ عن الثقات من الفقهاء. باب الرخص إنما يؤخذ عن الثقات من الفقهاء. لماذا؟ لأنك إذا أخذت هذه الأبواب من أصحاب التمييع ومن أصحاب التيسير المذموم، فإنه والعياذ بالله سيوردك المهالك. هذا فيه يسر وهذا فيه يسر وهذا فيه يسر وكل ذلك فيه مخالفات لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه مثل كتاب افعل ولا افعل ولا حج مثل كتاب افعل ولا حج فألف بعضهم كتابا سماه افعل ولا حرج وعمد إلى أقوالي الفقهاء الذين رخصوا في أبواب الحج وجمعوا في باب إيش في كتاب واحد وسماه افعل ولا حج افعل ولا حرج سماه بعض أشياخنا افعل ولا حج افعل ولا ولا حج ليس افعل ولا حرج لأنك إذا اتبعت هذا الكتاب كأنك لم لم تحج إذا أخذت بهذا الكتاب فكأنك لم تحج، فباب الرخصة وباب التيسير إنما يؤخذ من الاستقاط من ماذا؟ من الفقهاء رح من استقاط الفقهاء رحمهم الله عز وجل، لذلك قال السلف رحمهم الله من تتبع الرخصة تزندق، من تتبع الرخصة تزندق، وجمع بعض علماء السوء كتابا في الرخص. وذهب لأحد الولاة وقال له قد جمعت لك كتابا في الرخص فقال له الوالي وكان فقيها النفس أحسن من هذا الذي قد جمع له في كتابا في إيش؟ في الرخص قال له الوالي لقد جمعت كتابا في الزندقة لقد جمعت كتابا في الزندقة لذلك إذا دخلنا في كتاب الفقه أو في كتب الفقه يجب علينا جميعا أن نتبع في, جل في كل الأبواب ماذا؟ الكتاب والسلة لا نتبع ترخيص المرخصين المخالفين لكتاب الله ولسلة رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه لا نتبع لتيسير الميسرين الذين خالفوا كتاب الله وسلة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وإنما الرخصة إنما تؤخذ عمن عن, عن الفقيه الثقة كما قال الثوري رحمه الله إنما الرخصة تؤخذ عن عن الفقيه الثقة أما الذين يتبعون الرخص دون النظر في الأذلة فإنهم والعياذ بالله قد اتبعوا مسالك الردى ومسالك الزيق والضلالة وهذه كلها وصايد طلاب العلم الذين يريدون أن يتفقه تفقها صحيحا تفقها يحصل لهم به النجاة في الدنيا والنجاة في الآخرة وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة فإنهم لا يحيدون عن الكتاب والسنة أبداً ولو على ولو بقدر أُنْمُلَة ولا, ولا قدر أُنْمُلَة ولا قدر ولا قدر أُنْمُلَة. المُسَلِّمَ فَرَحِيمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في أول الباب قال كتاب البيوع. كم نقرأ؟ كمل الآن تكلم. كم, كم خانه الوقت؟ أتوقف عند هذا نقبل إن شاء الله قد نبذ الله تعالى في... ندخل في الباب ولكن هذه وصايا أحببت أن أنبه عليها لكي نحرص بإذن الله جميعا في كتب الفقه وكتب العلم صفة عامة أن نأخذ المسائل بالأدلة وأن نأخذ المسائل بما قد أوصينا به في هذه الكلمة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد